بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنهما مال وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد